فسوفتعلمون لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون. Vema tenkümün na illa an aman b ayet rabbina lama jatnna rabbina ve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 رسال قومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ